نشيد الأباة ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدا فقم يا أخيا لدرب النجاة لنمضي سويا نصد الغزاة ونرفع مجدا ونعلي جباة أبت أن تذلا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 طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغى وكاتم صوت جميل صدا إلى الحق هيا دعانا لوالساح المنايا لحرب عدا فمن مات منا فدا عن حما بجنات خلد سيغدو عزا بجنات خلد سيغدو عزا ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتيم صوت جميل صدا صليل الصوارم نشيد الأباة ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغى وكاتم صوت جميل صدا صليل الصوارم نشيد العبا ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغى وكاتم صوت جميل صدا